قال الله أولئك لهم رحمة الله كما في آيات أخرى لأن إنما قال يجزون رحمة الله لأنهم لا لا يبتررون بأعماله ولا يدلون بها على الله وإنما يفعلونها وهم رجعون رجعون رجعون لا أنهم معتمدون عليها متيقنين لثوابها وقول أولئك يرجون رحمة الله هل المراد هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفته أو المراد بالرحمة ما كان من آتار رحمة الله هو الثوار يحتمل, يحتمل معنى يحتمل أولئك يرجون أن يرحمهم الله أولئك يرجون أن يرحمهم الله وعلى هذا فيكون يرون إيش الصفعة ولا ولا الثواب الصفة, الصفة يرجون أن يرحمهم أما إذا احتمالا تكون رحمة الله أي ما كان من آثار رحمته وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال في الجنة بل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشد أنت رحمتي أرحم بك من أشياء فجعل المفعول المخلوق جعله رحمة له لأنه من آتاه رحمة الله ولهذا قال أرحم بك جعلها كالآلة كالآلة أما الفعل أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر الآية محتملة المعاني وكلاهما متلازمان لأن الله إذا رحم عبدا يدخلوا في أي مكان في جنة التي أحمتهم. قال والله غفور رحيم. من ع ذلك الله غفور. تقول قد يقول القائل ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة. الجواب أن القائمة بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط ولهذا نحن إذا سلمنا من الصراط ونحن نلاتي الله في صلاتنا ماذا نقول أول ما نسلم استغفر الله الإنسان ما يخلو وقال تعالى فإذا قضيتم فرمع الجسم إن الله غفور رحيم لما ذكر الدف من عرفة قالوا استغفر الله طيب الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور لأن هذه الأعمال الجليلة وإن قام بها الإنسان قد يحصل منه تقصير فلهذا قال والله غفور أما رحيم فواضح مناسبتها لأن كل هذه الأحناء اللي عملوا من آثار رحمته فلله سبحانه وتعالى على العامل عملا صالحا لله عليه ثلاث نعم عظيمة النعمة الأولى أنه بين له العمل الصالح من العمل غير الصالح ولا لا بأي وسيلة بينها بما أنزله من الوحي على رسله ما ظنك لو أن الناس بقوا عميا ما يعرفون فهذه نعمة من الله عز وجل أن الله تعالى أرسل إليك الرسل فالهي أفضل أعظم النعم يبينون لك ثانيا نعمة ثانية عظيمة أن هداك له لأن الله تعالى أظل أمما عن الإسلام أظلوا ناسا أقوى منك ذكاء وامضى منك عزيمة أظلهم عن الإسلام وأنت هذاك الله عز وجل هذه نأمة عظيمة ثالثا أن الله رتب على ما أنعم به عليك من الهداية رتب لك الثواب الجزيد رتب لك الثواب الجزيد ولهذا كل هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. ومع هذا فالله عز وجل الذي أنعم على علينا بهذه النعم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحان الله أنت المحسن علينا أولاً وآخرًا ثم تقول ما جزاء إحسانكم إلا أن نحسن إليكم هل جزاء الإحسان العمل إلا الإحسان الثواب وهذا مما يدلك على كمال رحمة الله عز وجل بالخلق أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه نعم إن هذا كان لكم جزاء ها؟ وكان سعيكم مشكورا سبحان الله ما أعظم الله عز وجل ينعم ويثيب ينعم بالهداية بل ينعم بالبيان ثم بالهداية ثم بالتواب ثم يقول وكان سَعِرُكُمْ مَشْكُورُونَ الله أقل نعم كل هذه من مقتضيات رحمته جل وعلا الإيمان والهجرة والجهاد كلها من مقتضى رحمته لولا رحمه الله ما حصل هذا ل... ل... ل... لمن آمن وهاجر وجاهد ونرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآيات السابقة حتى نكمل إن شاء الله ثمن يكون مراجعة في ال... الدرس القادم نعم <تصفيق> أولئك أصحاب النار جملة مستقلة هم فيها خارجون جملة مستقلة مثل أو خبر ما بين الارتباط؟ لا بين إن هذه مبنية على هذه فقط ما بين الارتباط؟ لا لا عربيه لا والله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه من فوائد الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرجع الصحابة في العلم بحوله يسألونك ومن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الأحكام بل لا يعلم إلا ما علمه الله ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال قول قتال فيه كبير ومن فوائد الآيات الكريمة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة. لقوله يسألونك لأنهم ساروا الرسول لما قاتلوا صار يعيبونهم، نعم صار صاروا يسألون. ومن فوائد الآيات الكريمة أن القتال في الشهر الحرام من كبائل الدين بقوله قل قتال فيه كبير وهذه الآلات الكريمة اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أو محكمة فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم موسيخ نعم ولكن القول الثاني لم أن الآية محكمة وأن القتال في الأشهر الحرم ليس حراما آآ ليس جائزا بل إنه محرم دليل القائلين بأنه منسوخ قوله تعالى وقاتل مُشتكين كافر يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين وارض عليهم وما أشبه ذلك من العُمومات الدالة على وجوب القتال كثا الكفار ومن أدلتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل فقيفا متى في ذي القعدة في شهر محرم ومنها أن غزوة تبوك متى كانت في محرم ولا في رجب في رجب وهو شهر حرام ولكن الذي يظهر لي أن القتال في العشر الحرم باق باق ولاه مفتمة ويجب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص ولا لا اقتل المشركين جاهد الكفار عام يخصص بقوله تعالى قل قتال فيه كبير وأما قتال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أجيب عنه بأن هذا ليس قتال ابتداء، وإنما هو قتال مدافع، وقتال مدافع لا بس به حتى في هذا أشرحه إذا قاتلونا نقاتلهم، فإن ثقيفا كانوا تجمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام. فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليغضوهم وكذلك الروم في غضوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم الصواب في هذا المثل أن لا يمحكم وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال لكن إن اعتدوا علينا نعم نقاتلهم حتى في السنة ويستفاد من الآيات الكريمة عن الشهر الحرام أن الأشهر قسمان أشهر حرم وأشهر غير حرم يتفرع على هذه الفائدة أن الله عز وجل يختص من خلقه ما شاء فهناك أماكن محترمة وأماكن غير محترمة وأزمية محترمة وأزمنة غير مترانة، ولا لا، وهناك رسل وهناك مرسل إليه، وهناك صديقون، وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين بين البشر، يفاضل بين الأزمنة والأمكنا، ويستفاد من الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: فقائد وكبائر. وهل الكبائر على مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد لا درجاء ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر أكبر الكبائر لأن هذا على من الكبائر فيها أكبر وفيها أصغر من الأكبر ولكلها كبائر فالإشراق بالله أكبر الكبائر وهو شرك مخجع من الملبة عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكن ما يخرج من المدة شهادة جزء من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن المدة بقى الناس كذلك إذا الكبائر درجات والصغير كذلك لكن ما هو حد الكبائر حد الكبائر اختلف فيها أقوام الناس. فمنهم من قال إن الكبائر معدودة إن الكبائر معدودة ولهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من الكبائر وعدها سردا نعم ومنهم من قال إن الكبائر محدودة وما معنى محدودة؟ يعني أن لها حدا معينة هذه وهذه وهذه وهذه لا محدود حد هو يدخل في هذا الحد شيء كثير كثير ثم اختلفوا في الحد بماذا نحدد التباعد قال بعضهم كل ذنب لعن فاعله فهو كبير وقال بعضهم كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبير وقال بعضهم كل ما فيه وعيد في الآخرة فهو كبير ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض الكلام له إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة الذنوب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرم عليك كذا أو ما أشب ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة لهذا الدم، فهو صغير أما إذا رتب عليه عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكباعي فالغش مثلا كبيره ولا لا لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي البراءة منه من غش فليس منه كذا طيب كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب نفسه كبيرة لأنه ارتب عليه عقوبة خاصة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه طيب كون الإنسان لا يكرم جارة كبيرة من كان ينب له الملاخر بل يكرم جارة وكونه يعتدي على جاره أيضا أكبر ولهذا قال رسول عليه الصلاة والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه هذا الحد الحقيقة حد معقول لأنك لا تستطيع أن تفرق بين ما رتب عليه حد في الدنيا كزنة واسترقة وما رتب عليه وعيد في الآخرة أو في الإيمان أو غضب أو لعنة أو ما ذلك ولكن مع هذا لا نقول إن هذه الكبائر سواء بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليهم من العقوبة فالذين يسعون في يحاربون الله ورسوله ليسوا كالذين يستقون فقط ولهذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم وارجوا من أو من الأرض وهذا الذي قالوا الشيخ الإسلام رحمه الله في حدة كبيرة هو ما يكون وأطرت ما يكون لأنهم مضطر ويستفاد من الآية الكبيرة من الآن سبحان الله وعليه ويستفاد من الآية الكريمة أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر من, من أين ترخذ؟ وصدنا عن سبيل الله إلى أن قال أكبر من القتل نعم أخيرا الفتن من القتل فيتفرع على هذه الآيات الكريمة على هذه الفائدة أن من أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق. يجي شخص تجدوه مثل متعبداً طالب علم، ولهذا ف... ويشتبه هذا، ويشتبه مثل المطاوعة، ويشتبه طلب العلم، نعم. راح والناس الآن تقدموا، إذا جسنا القمر، ويصلنا الفضاء وما شبه ذلك، نعم. هذا الذي يفعل مثل هذا يكون صادقاً عن سبيل الله، يكون صادقاً عن سبيل الله. فكل من ثبّط على الخير فإنه صادق عن سبيل الله. ولكن لا ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء مثل ما فعل المشكون قريش ومن صد عن شيء أقل كمن صد عن تطوع مثلا فإنه أخر لكن لا شك أن هذا جرم النهي عن المعروف جرم بلا شك طيب وصد على سبيل الله ومن فوائد الآيات الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتل في شر الحرام. أولا. نعم. لقوله وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره. ويستفاد من الآيات الكريمة أيضا الصد عن المسجد الحرام. أيضا الصد عن المسجد الحرام. فهل يستفاد منه أنه لا يجوز أن يمنع الناس من الحج قل لا نعم استفاد منه أنه لا يجوز منع الناس من الحج لكن لو قال ولي الأمر أنا لا أمنعهم لكنني أنظمهم لأن الناس يقتلوا بعضهم بعضا لو يجتمعوا جميعاً فهل نقول إن هذا من باب السياسة الجائزة؟ كمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يصبح للجهاد من الجهاد؟ أو نقول إن في هذا نظراً؟ نعم؟ ماذا قولي؟ أين؟ على كل حال المسألة هذه يعني تحتاج إلى نظر البعيد وهل إن مراعاة المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص أو لا نعم مبتدأ الدرس هم يسألونهم أن يفقون يستفيدوا فوائد فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام وكم من سؤال وقع للصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 12 مرة ويستفادوا منها أنه من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه من, أخذ من قوله كل ما فقت من خير فلوالديه فإنهم ما سألوا عما عن, عن الذي ينفق عليه إنما سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بما بما ينفق عليه. أو طيب وهل أجيب عن عن السؤال أين من خير نعم ويستفاد من من الآيات الكريمة فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين وأنه مقدم على الفقراء والمساكين وجه ذلك أن الله بدأ به. فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ولا يبدأوا إلا بالأهم فالأهم نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن لليتامى حقا في الإنفاق وإن كانوا أغنيا وجهه أي أنه وخصهم ثم أتى بعدهم القوله والمساكين فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان اللتم والمسكنة طيب وإذا كانوا أقارب أقارب ويتامى ومساكين ثلاثة استحقاقات وإذا كانوا أبناء سبيل أيضا أربعة يمكن لتين يسأل ابن سبيل يمكن يسافروا به نعم، طيب. ويستفاد من الآلات الكريمة عموم علم الله وما تنفق من خير فإن الله به عليها وما تفعل من خير فإن الله به عليها ويستفاد منها أيضا أن كل فعل خير سواء كان انفاقا ماليا أو عملا بدنيا أو تعليم علم أو جهادا في سبيل الله أو غير ذلك فإن الله تعالى يعلمه وسيجازي عليه نعم لقوله وما تفعل من خير فإن من خير نكره في سياق في سياق في سياق, سياق الشرق ما تفعل فتكون للعموم لأن الناكرة في طيب متى تكون نفر للعموم إذا كانت في سياق النفي ايش بعد او النهي او الشر او الاستفهام الانكاري في قولي هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد في هذه الاربعة تكون للعموم اما في مقام الاتفاة كما لو قلت اضرب رجلا فهي للإطلاق وليست للعموم للإطلاق وليست للعموم. ما الفرق بين الإطلاق وبين العموم الفرق أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي كلام باللغة غير العربية نعم <تصفيق> بالعربية. و... بالعربية لكن غير مفهوم <تصفيق> طيب أقول الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي وارح التفسير طيب عمومه بدلي بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل يعني واحد منها يكفى عن الجميل هذا المعنى عمومه بدلي أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل أي أن واحدا منها يكفي عن الجميل وأما العام فعمومه شمولي بمعنى أنه يتناول جميع الأفراد على سبيل التعيين ما على سبيل البدل فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة ها. يشمل الجميع لازم كلهم تكرم إذا قلت أكرم طالبا يكفي واحد لكن مو على سبيل التعيين على سبيل البدل ولا لا إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى فأنتم طيب النكر في سياق الثعت للإطلاق وفي سياق النفي ها للعموم فإذا قلت أعتق رقبة أي رقبة تعتقها كذا وإذا قلت لا تعتق رقبة فإنك لا تعتق أي رقبة من الذقاء تمام طيب ويستفاد من الآلات الكريمة أنه ينبغي للإنسان اللا يحتقر من المعروف شيئا. القول هو ما تفعلوا من خير. ما تفعلوا من خير. كان الله بيعاليه. لا تحترن شيئا من المعروف. لا تقول الله هذا شوي. هذا قليل. هذا بسيط. اتقوا النار ولو بشق تمر نعم ثم قال تعالى قُتِبَ عليكم القتال وهو قُرِهُ لكم إلى آخرين. ها؟ ما عندنا تدور طيب يقول كُتِبَ عليكم القتال إلى آخر يستفاد من آلات الكريمة فرضية الجهاد لقوله كُتِب بمعنى فُرَ ويستفاد من آلات الكريمة أنه لا حرج على الإنسان إذا, إذا كره الشيء المخطوبة عليه لا كراهة من حيث أمر الشارع به ولكن من حيث طبيعته لقوله وهو كره لكم لكن من حيث أمر الشارع به وش الواجب؟ الواجب الرضا الرضا ونشرح الصدر به ويستفاد من الآيات الكريمة أن البشر لا لا يعلمون الغيب. <تصفيق> <متحدث> <متحدث> وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر الله نعم ويستفاد من الآيات الكريمة أن الله عز وجل قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له قد يصاب الإنسان بمصيبة وتكون خيرا له نعم أفرض مثلا أننا أنك مسافر وحصل على السيارة عطر تكره هذا ولا تحبه <تصفيق> <ما؟ تصفيق> تكره لكن تبين لك أن أمامك بنحو أميال فطع طريق فطع طريق وصار هذا التعطل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صار خيرا لك ما تدري فقد يقدر الله الشيء على الإنسان وهو يكره ويكون خيرا له ولهذا لا ينبغي أن تكره نعم ويستفاد من آيات الكريمة رمومه علم الله عز وجل بقوله والله يعلم لكن يعلم والله يعلم والله يعلم لا لا انفي لا كيف لا لا فكر كيف نأخذ العموم؟ اي ما فعل المطاع هذا للعموم لا جاءت لا كل المعمول حذف المعمول يفيد العمور ودي ما قاعده مرت علينا من قبل حذف المعمول يفيد العمور اور ألم يجدك يتيمًا فآوى، ووجدك ظالمًا فهدى، ووجدك عائلًا فأغنى. كل ما حدث في المفاهيم. آوىك وآوى بك أيضًا. ووجدك ظالمًا فهدى. هداك أنت ولا هدابك أيضًا. هداك وهدابك. ووجدك عائلا فأغنى. لو قال فأغنىك، ما استفدنا أن أن غيره أغنىه الله به أيضًا. بل أغنى وأغنى به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله به وعالة فأغنىكم الله به إذن نأخذ العموم من قوله والله يعلم وش طريق العلم به حذف المفعول هنا، فإن حذف المفعول يدل على العموم وللسفاد من الآية الكريمة ضعف الإنسان لقوله وأنتم لا تعلمون فالأصل في الإنسان عدم العلم نعم ولهذا قال الله تعالى لرسوله مكنا عليه وأعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضله عليك عظيم فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم والله أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام أخلنا فوائد يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لأخري يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نأخذ منها ما سبق من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم ولهذا يقال إن مفتاح العلم السؤال، طيب، ويستفاد من من الآية الكريمة تحريم القتال في الأشهر الحرم من أين تؤخذ؟ من قول يقول قتال فيه كبير يعني من كبار الذنوب والأشهر الحرم أربعة وأظنها معروفة لكم، نعم، طيب ويستفاد من الآية الكريمة تقديم ما يفيد العلية لقوله عن الشهر الحرام قتال فيه والمسؤول القتال المسؤول عنه هو القتال في شهر الحرام لكنه قدم الشهر لأنه العلة في تحديد القتال يعني ما شأنه ما شأنه قتال فيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أحكام الله إلا ما علمه الله لا الجواب من جواب الله له كل قتال فيه كبير كذا طيب ينبني على هذه المسألة هل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجتهد أم لا الجواب نعم له أن يجتهد ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحب كما أن الرسول لو أقر أحدا من الصحابة على شيء صار فعل هذا الصحابي بمنزلة السنة عرفتم، فإن لم يقره الله عليه تبين أن الاجتهاد ليس بصواب فقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين <تصفيق> <تصفيق> نعم ما يكشف عن الهوى أي ما ينطق عن الهوى أكثر مفسدين على المرض القرآن إن هو إلا وحنيه يعني أن القرآن وحني من الله نعم نعم, نعم. لا نذكرنا أنه لا يلزم من إقرار رسول عليه الصلاة والسلام على الشيء أن يكون سنة مشروعة لكن أن يكون جائزا فالرسول عليه أقره بما أنه ليس بمحرم لكنه ليس بسنة ولهذا لم يكن رسول إقراره عليه الصلاة والسلام وذكرنا لذلك بعد نضائر أيضا تحقون منها شيئا نعم أي. نعم. فهذا جائز ولا سب مشروع لا يشرع لكل إنسان ما تلهو ميّتًا فيصدق عنه. نعم. طيب و... يستفاد من الآية الكريمة تفاوت الذنوب أن الذنوب تتفاوت. والقتال وفيه كبير لا. لا. هذه أولا تبيد أن الذنوب تتفاوت وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت الإيمان لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء. منهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص. ومنهم من قال إن يزيد ولا ينقص. تقبلهم. الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هم طائفة المرجئة والمعتزلة والخوارج. المرجئة لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. نعم لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مستوى الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح وأنه إذا فقد في واحد من هذه الثلاثة فقد من الجميع هذا لا يزيد ولا ينقص إما أن يبقى كله وإما أن يعدم كله واضح وقال بعض أهل العلم إن الإيمان يزيد ولا ينقص لأن الله تعالى صرحت في القرآن بأنه يزيد ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولكن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص عرفتم؟ طيب والصحيح أنه يزيد وينقص وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الهوال حتى باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أريني كيف تحل الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يزيد ولا لا يزيد وأنت الآن عندما يخبرك رجل انفقه بأن فلانا قدم إلى البلد تصدق فإذا فإذا جاءك آخر ها؟ ازداد التصديق وكل لا ازداد فإذا جاء ثالث ازداد إذا جاء رابع ازداد إذا وصل إلى حد التواتر ها؟ أثبت العلم أثبت العلم فإذن التصديق بالقلب يزيد حتى نفس الشخص يجد في بعض الأحيان في بعض الاستعارات يجد في قلبه إيمانا راسخا كأنما يشاهد العرش وكأنما يرى الله عز وجل كما قال صلى الله تابد الله كأنك تراه وأحياناً يغفل ويهبط فجوة كاملة أو كثيراً إيمانه أما عت أما زيادة الإيمان باعتبار أقوال اللسان فحدث ولا حرج هل الذي يسبح الله مئة مرة ليس كالذي يسبحه عشر مرات أيهم أزيد المئة مرة وكما أنه يختلف بالكمية، يختلف أيضا بالكيفية. فالعبادة المبنية على الإخلاص وتمام الاتباع ليست كالعبادة الناقصة في الإخلاص وتمام الاتباع. وكذلك في الجوارح عمل الجوارح يختلف. الذي يصلي أربعة ركعات ليس الذي يصلي ثمان ركعات. واضح؟ طيب إذاً يزيد بالق يزيد؟ في الاعتقاد والقول والعمل الفعل والذين قالوا يزيد ولا ينقص نقول لهم سبحان الله نرد عليهم من وجهين أولا أن الرسول أثبت النقص فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحييكم ثانيا نقول إذا ثبتت الزيادة ثابت النقص بالضرورة. لموش معنى هذا زائد على هذا إلا النا الثاني نقص عنه. فهو ما متلازمان. متى ثبتت الزيادة ثبت النقص، ومتى ثبت النقص انتفت الزيادة. واضح. فالصواب إذن أنه يزيد وينقص بإعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وهذا أمر المسلم وه وهو معلوم بالضرورة من تفاوت الكبائر أو تفاوت الذنوب ومن تفاوت الأعمال الصالحة أيضا، فإن تفاوت العمل يستلزم تفاوت العامل. نعم. الصف النظري. إيه. عُلَماء. إيه؟, إيه؟, إيه عُلَماء لكنهم ما نقول عباد ظلالة مهند ظلالة هذا شيء ثاني، لكن نقول علم. Hun olemme al-Milä. Sheikh Al-Sam, rhamaw Allahu, jokuu vii vii fatwa hamawiya. Intasema ähänu lqibla vii masaili sifat ilah sesta. Ugdinu majmeehivam maqtala, jne. Uhdinu majmeehivam maqtala, لكن الشخص بعينه لا يحتاج إلى إلى أن تقوم عليه الخدعة. نعم. في من يقول إن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص. نعم. إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص. نعم. وإيمان العوام الناس يزيد وينقص. إيه. ده لا ده هذا غلط خلاص نحن نقول الإيمان من حيث هو إيمان من حيث هو إيمان يزيد وينقص. بقطع النظر عن كون عن المتصفي به. والأنبي عليه الصلاة والسلام قد يفعلون بعض الأشياء التي يظلمون فيها أنفسهم هذا آدم كما قال الله عز وجل عنه وعصى عظم ربه فغوى ثم اجربه ربه وهذا موسى قتل الأمس بغير حق وأشياء كثيرا ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون ويكونوا بعد التوبة خيرا منهم قبل نعم قول خطر. ها؟ قول يعني خطأ نعم خطأ نعم سألت الملائكة شخناها Lähes on Allah maga merk, ما ihminen ei maga merk. Ei, näin. Me äänestetään, että ei. Me äänestetään, että بعض يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص يزيد ولا ينقص يزيد ولا ينقص من هو أبو حنيفة رحمه الله مرتّع لكنه يدخل القول في في في مسمى الإيمان يدخله طيب في من فوائد الآيات الكريمة نعم من فوائد الآيات الكريمة عرمة الصد عن سبيل الله بقوله وصد عن سبيل الله لآخرين والصد عن سبيل الله له طرق متعددة كثيرة غير المحصورة نعم قد يكون بمنع الناس من فعل العبادات وقد يكون بإشغالهم وإلهائهم عن فعل العبادات وقد يكون في تحقير العبادات في أنفسهم نعم وقد يكون في إلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينه ويدعوه المهم أن طرق الصد عن سبيل الله عن دينه لا حصل لها كثيرة جدا ويستفاد من آية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من قتال الأشر في الش في الشر الحرام أولا لا إني نعم ويستفاد من هذا أن الصد عن المسجد الحرام أعظم من القتال في الشرح الحرام هذا قوله والمسجد الحرام ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن إخراج أهل مكة منها أعظم من القتال في الشرح الحرام ويستفاد من آية الكريمة تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين في حيث قاتلوا في الشهر الحرام على المسلمين قتلهم لهذا الرجل في الشهر الحرام يعني أنتم إذا فعلتم هذا فقد فعلوا أكبر من ذلك أربعة أمور كل واحد منها أكبر من هذا ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من كان أقوى بطاعة الله فهو أحق الناس في المسألة الحرام. بقوله خرجوا أهله لا. مع أن مشتكي ساكنون في مكة لكن ليسوا واحدا من الحرام. كما قال الله تعالى في سورة الأنفال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المقتدرون ويستفاد من ذلك. أن الفتنة أكبر من القتل فتنة أكبر من القتل وش الفتنة الشرك الشرك أعظم وقلنا لكم فيما سبق أن تشمل الشرك وتشمل أيضا فتنة الناس عن دينه بأنواع الشبهات أو بأنواع الشهوات ويستفاد منها التحذير من الفتنة. لقوله والفتنة أكبر من القتل. فإذا كانت أكبر، فالواجب الحذر منها. وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتنوا، ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقع في الفتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال. من سمع به فلينأ عنه فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه هذا هو الحديث أو معناه المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن كم الإنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص ثم ثم لا يتخلص ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه ويستفار من آيات الكريمة حرص المشركين على ارتداد المؤمنين ولا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين إلى هذا الحد إلى القتال لأجل أن يردون عندي. دي. طيب وإذا حصل لهم الردة بدون قتال؟ ها؟ أحبنا. بس أحب لهم أحبه لي معروف إذا حصل أن المسلمين يصدون بدون قتال فأو أحبه لي. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاح. ولا لا لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر وأما ذلك فهو صدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة ما يمكننا أحداً يقاتلهم يقاتلوهم، أما هذا فإنه وليار بالله سلاهم فالتاك ولهذا كم أفسد على الأمة أصدر الفتن الذي وقعت في الأمة الإسلامية أصدرها من مثل هذا نعم بضعة الروافض بدأت الخوارج وما أشبه ذلك من أين, خ... من أين؟ وش أسبابه هو هذا يبسطون الفكر حتى يوقعوا الناس في القتال ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الكافرين ها من قوله ولا يزمنوا قتلونكم حتى يردوك وكلمة لا يزال أظن نفهم كلنا أنها تفيد الاستمرار وأنه ليس في وقت دون وقت لا يزالون يفعلون هذا حتى يردوكم عن دين من آية الكريمة تيئيس الكافرين من أن يرد المؤمنين كلهم عن الدين بقوله إن استطاع ولكن لا يستطيع حتى يأتي عمر الله ويكون في آخر الزمان تهب ريح ريح تقلض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرر الخلق ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مغتلة للأعمال ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمال ويستفاد منه أنها لا تقتل العمل إلا إذا ما تعرض الكفر لقوله فيموت وهو كافر وعلى هذا فنقول لو أن أحد نرتد بالله ارتد عن الإسلام بدأ ما يصلي ترك الصلاة نهائية ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي فهل أعماله السابقة ترجع ولا تذهب ترجع لأن الله عز وجل اشترط أن يموت وهو على كفره طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته نعم, نعم. نعم. على الأصحاب <تصفيق> كما قال من الحجر هذا الأصح ترجع طيب لو كان قد حج ثم عاد إلى الكفر ثم عاد إلى السلام يلزم بأداء الحج لا, لا. يكفي الحج الأول <تصفيق> ويستفاد من الآيات الكريمة أن المرتد مخلد في النار لقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وولا كأصحاب النار هم فيها خالدون ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد لا يعامل في الدنيا كأحكام بأحكام الأمري لقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدفع مع المسلمين؟ وهل يرث ويرث؟ لا يرث. في خلاف. أما أما كونه لا يرث فهذا الظاهر أنه بالإجماع وراءه، لكن الظاهر أما كونه يورث فقد ذكر شيخ لقد ذكر الشيخ سامي أنه يرث أقارب المسلمين. نعم. ولكن الصحيح أنه لا توارث. بعموم قول الله عليه الصلاة والسلام في حديث سامة لا يريد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم طيب رجل عنده ملايين الدراهم ومئات العقارات وآلاف السيارات ولكنه ما يصنع ومات وله أبناء وزوجات وقلنا هالمال هذا مهلكم لكم المال لبيت الماء هذه صعبة جدا لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة لأن بعض الناس قد يحمله كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده نعم ولا كلهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت الماء ربما إن هذا الأمر يحمله على أن يرجع إلى الإسلام، أن يرجع إلى الإسلام، ويَتُو، وإذا رجع إلى الإسلام وتاب تاب الله عليه وصار موروثا، على ها؟ يحمل أهله على ويحمل أهله أيضاً على أن يشجروا عليه النصيحة، نعم؟ طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أياً كان ذلك المُتَّبِع. سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من من بعد، لقوله ومن يرتد منكم والخطاب الأول ما يدخل فيه الصحابة، نعم، فيا متفوقا فقولا كحدثنا، وقد ارتدع أحد منهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن أسلم ثم بالله. ولحق بمكة واتخذ جواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لما كان في فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله عبد الله بن خطب متعلق بأسهل الكعبة المسجد ولا خارج المسجد متعلق بأستال الكعبة فقال اقتلوا اقتلوا فقتل مع أنه في آمن بقعة على وجه الأرض ومع أن الرسول قال من دخل المسجد فهو آمن فقال اقتلوا قال العلماء لأن كفر والإعادة بالله عظيم لأنه قد الرسول عليه الصلاة والسلام بما بهذا الجواري التي الذي كنا يغنين ببقد بالقدح للرسول صلى الله عليه وسلم نعم من دخل من أي من أي من دخل في هذي هذي عام ما يدخل فيها عام. إلّا لكن يجوز تخصيص الأمور هذا فيه تخصيص العموم نسمع <تصفيق> شيخ يعني إلّا عبد الله بن حاتل خاصة الحديث نعم ثمان داه هذا شرعي التغليب الزاني هذا شرعي. الشيخ يقول قل سأتبين هذه ما تعيد كلام الشيخ الإسلام لأنه يقول الإنسان برسول الله. إيه إن إلا يسلب نعم. لكن بعد نعم ما قتل تاب وبرق. الشرك العمل. الشرك العمل. الشرك إذا مات إذا مات على الكفر حبط عنه. أي السحر يعني هو حاجة حاجة. صدق من الحج؟ أنه يعلم الغيب صار كافرا. لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لا. لا وإذا كفر مات على كفره وانتهى الله عليه. يعني الحج لونه مشرك حج هذا ما هو عليه ما يعيد، إيه لونه مشكل، لونه مش تردى يعني، من لو ارتد بعد الحج، ثم عاد إلى الإسلام، إيه؟ إيه؟ ما ما يعيد الحج، إذا كان حج وأسر، ثم أسر، هو ما ما، إيه هو حج، إيه؟ هذا حج، ما الحج لا ما لا، لا لا ما أشتكي الحج، لا بعد، يعني ارتد بعد الحج. يقول إذا, إذا, إذا لم يمت الكفر، فهو صحيح. يعني فلأ يطلعنا. <نحن> نعم. يقول منعته كان من أعراف. نعم. ألك يقول لا تقبل صلاة الربعين يوم. هل... ألك فسأله. <نحن> <أول> طيب فسأله إذا.. <.itié> مجرد <مو> سؤاله ما تقبل صلاة الربعين يوم. طيب إذا حج في الربعين اليوم هذه تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل. تقبل. تقبل والصلاة ما تقبل لا وصلات تقبل لكن معنا لا تقبل مو معنا لا تبرأ بها الذمة الذمة تبرأ بها لكن معناه إن معناه أن سوء عمله هذا يقابل يقابل أجر الصلاة فكأنه لم يصلي وللاتفاق أن, أن صلاته تصح نعم ها؟ نعم الذين آمنوا والذين, آمن والذين هاجروا جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان والهجرة لقوله إن الذين يعملون الجهاد أولئك يرجون رحمة الله نعم وجاهر ويستفاد من أن الجهاد دون مرتبة الهجرة من أن يُخذ <تصفيق> لأنه قال الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فجعل الجهاد معطوفا على الهجرة ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا ويستفاد من ذلك مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد لقوله في سبيل الله أولئك يرضون رحمة الله وأما بدون بدون إخلاص فإنه هجرته لما هجر إليه ويستفاد من آه من الآية الكريمة أنه لا ينبغي الإنسان أن يكون جازما بقبول عمله بل يكون راتياً ولكنه يرتوا رجاءاً يصل فيه حسن الظن بالله التوجه. الفاعل في قوله يسألونك يعود إلى الصحابة الله عنهم والضمير المفعول به يسألونك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله تعالى في الخمر أربع آيات آية تبيخ وآية تعرض بتحريم وآية تمنعه في وقت من الأوقات وآية تمنعه دائما أما الآية التي تبيحه فهي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وأما الآية التي تعرض به أي بالتحريم فهذه الآية التي معنا وأما الآية التي تمنعه في وقت دون آخر فآية مسأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأما لا تلتمنع مطلقا فآية المائدة التي نزلت في السنة الثامنة من الهجرة ليكون تحريم الخمر تحريما باكرا متأخرا إلى السنة الثامنة من الهجرة وقور يسألونك سبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضارح التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه عن حكمهما لا عن معناهما لأن المعنى معلوم لكن عن الحكم وقد سبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة لكن في القرآن كم سؤال سأل الرسول لا. نعم لا. لا. 12 أو 13 المعروف أن أثنى أثنى 12 سؤال وعلى الأخ خالد أنه يقيم الدليل على ما قال وقول يسألونك عن الخمر الخمر من أين هو مشتق قيل إنه مشتق من خمرته أخمره إذا غطيته فهو من التغطية وقيل إنه مشتق من خامره يخامره إذا خالطه والصحيح أنه مشتق من الأمرين جميعا، وذلك لأن الخمر يخالط العقل ويغطي العقل أيضا، فهو يخالطه ثم بعد ذلك يغطيه حتى يلحق صاحبه بالمجانين الذين لا عقول لهم. ثم ما هو الخمر؟ هل الخمر؟ ما أسكر من نبيذ العنب فقط أو الخمر ما أسكر من أي شيء كان الصواب أن الخمر ما أسكر من أي شيء كان ولا نقول إن هذا من باب الاصطلاح الفقهي بل هو من باب المعنى اللغوي والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبصح العرب قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فبين التعريف والحكم عليه صلى الله عليه وسلم في هذا كل مسكر الخمر هذا الحك هذا التعريف وكل مسكر حرام هذا الحكم وعلى هذا فلا يتقيد بشيء من من الأشياء لا بعنب ولا بتمر ولا بشعير ولا بعسل ولا ببر ولا غير ذلك. كل ما أسكر فإنه خمر. فالخمر كل مسكر. ولكن ما معنى الإسكار؟ قال العلماء معنى الإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة والطرب. مهم مجرد ما يفقد الإنسان وعيه يكون سكرانا فإن البنج مثلا يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة والطرق فلا يكون مسكرا إنما الخمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرق ولهذا تجد السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش وكأنه ملك من الملوك وكأنه مالك لكل شيء كما قال حسان النتابة رضي الله عنه ونشربها فتتركنا ملوكا يعني تتركنا كالملوك في تخيل الإنسان نفسه وكما يشهد لذلك الواقع أيضا فإن رسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حمزة ابن عبد المطلب حين شرب فسكر فغنته جاريته ألا يا حمز للشرف النوائي وكان قد مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب قام رضي الله عنه أي حمزة فجب أسنيمتهما وأظنه بقر بطونهما أيضا جاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكر فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجده قد ثمن ولم يسفو بعد فكلمه فقال له حمزة بن عبد المطلب هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هذا يدل على أن عنده في تلك الساعة نشوى وطرد وعلو وارتفاع ولهذا قال هل أنتم إلا عبيد أبنك هذا هو الخمر وهذا هو اشتقاقه أما حكم فإنه, فإنه سيبين في هذه الآية وقوله الميسر الميسر قيل إنه مأخوذ من اليسر وقيل مأخوذ من الإيساء والمادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسين والراء والحق أنه مأخوذ من الأمر جميعا ففيه يسر وفيه إيسار كما أن فيه إيسارا أيضا الميسر هو المغالبات والمقامرات بالعوض المغالبات بالعوض هذا هو الميسر مشتق من اليسر لأن الإنسان يكتسب فيه المال الكثير بيسر وسهولة مشتق من الإساء لأن هذا الكاسب يكون بعد الفقر موصرا فهو مشتق من المعنائين جميعا وكانوا أي العرب الجاهلية يستعملون هذا هذه المغالبة والمقامرة يستعملونها بالأقداح وبالأزلام وأحيانا يستعملونها بغير ذلك والمهم المعنى دون الصورة فلو تقامرنا على شيء من المال بأي صفة من الصفات، فإن ذلك يعتبر ميسرا ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب ما يسمى بالحظ والنصيب فإنه ميسر ومن ذلك التأمينات على الأموال على السيارات أو على البضائع أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك فإنها من الميسر لأن فيها مغادرة في الحقيقة فإن هذا الدافع للتأمين قد يربح وقد يخسر لأنه إن سلم صار خاسراً إن سلم كان خاسرا، لا لا ها لا لا كيف اسلم وخاسر لأنه أخر إن هو عيوب بدوني بدون مقابل مقابل سلم فهو خاسر وإن خسر فهو غانم ها إذا حصل حادث أكثر مما بدل مثل أن يكون دفع قيمة التعمين خمس ريال ثم حصل عليه حادث بخمسة آلاف ريال، ها صار غاني من، صار غاني، يعني صار أخذ أكثر مما دفع، وهذا هو مبنى الميزة أن يكون مبنيا على الحظ والنصيب يكسب الإنسان الشيء بدون، ها بدون حق، بدون حق فهذا حرام س سياتفون إن شاء الله تعالى نعم والمراهنة إيه؟ منها من الميسر لو قال أنا أقول كذا وكذا فقال الثاني أنا أقول كذا وكذا قال يلا اللي يغلب منا عليك كذا وكذا هذا من. وسيتين إن شاء الله في الفوائد أن الشرع استثنى من ذلك ثلاثة أمور وهي النصل والخف والحاف قال الله تعالى في جواب قل يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس <تصفيق> ما لا. لا. لا نعم قل فيهما إثم كبير يعني قل لجميع الأمة كما قال قل للمؤمنين يغبون أبصارهم مثلا وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة وهي أنه قد يكون الجواب أعم من السائل يعني منا الجواب موجها إلى أكثر من السائل كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا بعمم الله لا بخصوص السبب فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون ولكن الجواب لهم ولغيره وفي فيهما اسم كبير ومنافع للناس وفي قراءه اسم كثير فيهما اسم كثير فيهما إثم اي في الخمر والميسر اسم ما هو الاثم الإثم هو العقوبة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 المعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما <تصفيق> والإنسان مبتلى بذلك بالله ما يكاد يفلت منه وهذا يستلزم تعدد الفعل منه وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم كذلك أيضا الإثم فيهما كبير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 من قرأه من قرأ هذه الأغراض عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثي. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا. كيف لا تتنافيان؟ لماذا لا تتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما. سيكون الاثن كثيرا باعتبار أحاد كبيرا باعت باعتباري كيفيةه قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل عشرون من الإبل فضلت عشر من الحمام بماذا؟ بكمية وكيفية وهذا ليس بممتنئ وقوله تعالى ومنافع للناس منافع للناس منافع جمع منفعه وهي من صيغة منتهى الجموع ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصد وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع ففيهما منافع كثيرة عظيمة نعم. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما نعم. لأن الإثم دفره مفردا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 والفرح وإن كان فرحا يعقبه غم لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب نعم وربما يشرح صدر ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سبباً لهضم الطعام ومنها أنه يتجر سيكون فيكون مصدراً اقتصادياً وكذلك بالنسبة للميسر إذا كسب الإنسان مليوناً وقد دخل بعشرة ريالات ماذا يقول؟ يفرح يفرح وإن كان يفرح بما يضره ينتبع بذلك كان بالأول ما عنده لم يأتينا ريال ودخل حلبة القمار فكسب مليون ريال يذهب ونشيله كله ويأخذ السيارة نعم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 تصلح للناس من حيث هم أناس وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس ومنافع الناس طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس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 لكن النقص متى أتبنى ما نقص ومن هدم؟ فلهذا قال الإثم أكبر لسببين: السبب الأول أنه ها نقص أخروي أنه أخروي، ها؟ وربما يكون دوني أيضاً، ربما يكون والثاني أن النقص ثلمن والمنفعة كمان تكميل وتتمير فهذا والنقص إذا نقص الشيء ماتع جنبني وقالوا بإثمهما أكبر من نفعهما حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيا فإننا نقول ها الذراء الذراء الأخ الأخرى, الأخرى أشد وأبلغ، وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قافيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج للمقارنة، لأن صار لدينا صار لدينا شيئا إثم ومنافع، فأيهم نرجح؟ بين الله عز وجل الراجع، فقال إثمهما أكبر من العلم حين إذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عن فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من العلم ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم. عن الخمر والميسئ حين نزلت هذه الآية فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفط فلماذا يفعله ولكن هذا لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل والعاقل ماذا يرجح ها؟ لا لا لا, لا. يرجح وترك الإثم، نعم. قالوا إثم أكبر من. ويسألونك ماذا مفقود؟ السؤالان في آثم واحد. ويسألونك ماذا مفقود؟ السؤال هنا يتعدى إلى مفقود واحد ولا إلى مفقودين؟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 وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر. أنه إذا عديه بأنه إذا عديه إلى الثاني بصيغة الاستفهام، صار هذه صارت هذه الصيغة نفس نفس لفظ السائل. تكون هي لفظ السائل بعيد وإذا تعدى بعين.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 وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب وبينا أنه يجوز فيه وجهان أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما ليش لكلمة دي ينفقون تقول مفعولا مقدما لينفقون والثاني أن تكون ما اسمًا مس... اسم سفهام وذا اسما موصولا، فما على هذا التقدير مبتدا وذا خبر مبتدا، وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك رمير رائد على الموصول، وهو هنا محوَّل والتقدير ماذا ينفقونه؟ أي ما الذي ينفقون عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما أو ما وحدها وذا زائده مفعولا مقدما لينفقون وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول لا لأن المفعول هو, هو هذا المتقدم ما يحتاج إلى ضمير والثاني أن نجعل ما اسم السفهام مبتدع ولا اسم موصولا، ها خبر وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه؟ ويسألونك ماذا ينفقون؟ وقد مر علينا نظيرها بهذا اللقب. بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون؟ ها قل ما أحفظ من خير فللوالدين قال الله تعالى وسألناك ماذا يفقهون قولي العفو قولي العفو العفو فيها قراءتان النص والرفع فعلى فالرفع على تقدير ما اسم اسم استفهام مبتدع وذا اسم موصولا خبره ما الذي ينفقونه الجواب العفو يعني هو العفو وأما النصف فعلى فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما فتكون العفو يعني قل أنفق العفو أو قلتم في قون العفوة وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها لأن الجواب مبني على السؤال الجواب مبني على السؤال فهنا كلمة ما هذه المنطولية أو الاستثامية هي التي فسرت بكلمة العفو ولا لا لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق أجل العفو فإذا كانت تفسير لها فلها حكمها في الإعراب إن صبت ماذا فانص العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو وقولها العفو لا تظنوا أنه العفو عن عدوان عليك بل المراد بالعفو الزائد الفاضل يعني أنفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا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 ومنه قولها عليه الصلاة والسلام أعفو اللحاء أما ما هو أو بالإعفاء الزيادة فقول قول العفو أي ما زاد عن حاجتكم وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في الحاجة فلكن تقول لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعوم فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على